cirata, de som jag amtade dem, inte Amin.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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أمين آمين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. فَتَعَالَينَ أُمَّتِي عَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الدَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا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 يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء لستنك أحدا من النساء إن التقيت نفلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه ما رضو وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى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 Inna Allah kan lطiefa khabira